يقول السائل انني قررت نفسي لبارك العلم من مدة وأنا لست من أهل هذه البلاد، وما بي الدنيا تصبح بارك حيئا من الدنيا وأطابني بسبب بارك الدنيا أهما وغطما لا يعلم وصفه إلا الله وها أنا أعود إلى بلدي وأطابل سر الإخوة في هذا المجال بارك العلم أن أقع مدة اخرى وأنا أريد أن أعود لا, ده لا, ده لا العلم الواجب تحصيله هو العلم الذي تستطيع احسان اليه في علادته وما زاد فخير ولا ان يبقى طالب العلم عالة يسأل الناس ويطلب منهم النفط اذا كان عنده من اهمال ما يكفيه للانفذة على نفسه فطلب العلم من اجل الاعمال واكرم المقاصد واذا لم يكن لديه مال فليجتهد بطلب تحصيل المال واستغنى عماله بيد الله وعظمان وجهه واستغنى بظهر الله ويستطيع ان يجمع بين العمل والتعلم الليل والنهار وكرهها كثير ومن أحسن تفصيل الوقت بين عمل في الكسب وعمل العباده والتعلم حصل على خير كثير ان شاء الله نسال الله ان يوفق كل خير الى ما فقدت وأن يسعه بذلك